بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تنزيلنا هو القرآن المبين اننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أَحْلُنَ قُصَّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوحِيَنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ آآآآبَتِينَ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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويسم نعمته عليك وعلى آليا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 Wa auhina ilaih la tulanbi anhum b amrhum haza whum la yshun قَالُوا يَا سبق وترسنا يوسف عندما سعنا فأكله السئب وما أتى بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاو على قميصه بد من كذب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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهم قال يا بشرى هذا أولام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن برد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 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودت كلتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوحِي صُعْقًا عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ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 Fala mma rai nahu akbar nahu wakut ta'na aidiyahun wakul nha shillillahi ma haza bshara inha zaa illa malaqun karib. Qaala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 وقال الناخر انني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين. قال, لا يأتي أتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركم لا تقوم لا يؤمنون بالله وهم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 ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوها انت و اباءكم مما انزل الله بها من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 أدوهما فيسح ربه خمرا، وأما الآخرو فيسلب فتأكل الطير من رأسه، أضِيع الأمر الذي فيه تستفيان، وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عن ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبثت السجن بضعة سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أكفوني في رؤياي إن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 بولات خضر وأخرى يبصات وأخرى يبصات لعلني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سن وله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شذاد قلنا ما قدمتم له الا قليلا مما تحصنون ثم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 هل هما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه Kulnah, hasha lillah maa alimna alayhi min suuk Kalka imarakul al-Aziz, al-An hafasal haf Anarawahtuhu an nafsih wa Zalik liyaklma anni lam akuhul bil ghayb wa an Nallah la yahdi kaid al qaanin, wama <تسل> أمارة في السوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إن إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على قزائن الأرض إني حفيظ عليم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 Walaam ma jehazahum bijehazihim, qala touni baxillakum min abikum. Ala tauron anni au fil kail wa ana qayr almunzilin.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 هُوَ لَا حَافِظُونَ قَالَهَا أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي أَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَقَامَنَا وَنُزَادُ كَيْ لَبْعِيد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 فَلَمَّا آتَاهُم مُّوثِّقَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُبْقِيَ عَنكُمْ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 ولمَّ دخلوا على يوسفَ وأولئِه أخاه قَالَ إِنِّي أَنَا أَقُولُكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُمْ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 أنبه حمل بعير وأنبه زعيم قالوا تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِنَّا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجذي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 dan dia adalah baik untuk berjaya. Jangan kepadamu, dan berkata, Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم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 إلا أجدري حيوس فلو لا أن تفندون قالوا تَّلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِيهِ فَرَتَدَّ بَصِيرًا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 تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قُلْ وَعَنَّ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أفلم يسيروا في الأرض فياضرو كيف كان عقبة الذين من قبلهم ولذار الآخرة خير للذين التقوا أ فلا تعقرون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا